وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء